ليه ما أرتاح إلا وانت جنبي ولما عني تروح أتعذب وعاني كل صراحه عني أنا مليت تخبي وجدبي وما أبي إنسان ثاني مدحاسي وحبي بس كل ما جيت عنبر ما مداني ابغى اقول انك سكنت وسط قلبي واني اتنفس عشانك مو عشاني اشتياق يزاد وغيرت في هالحب دربي فيك حتى احساسي من روحي خذاني كان ما تدري ترى ربك وربي إن حزني من تلاقينا نساني الحياة كبرها تربك ودربي وقلبك اصدق ما بي